اماما ابو خلي الجمع <سؤال> والتمهيدا <سؤال> ابنك المقبورا مات شهيدا لا تقولي قد على درغ الاسامه مفقودا خلي الدمع والتنهيدات ابنك المقتول مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أنا في جنان الخلد حياً لم أمت قد صرت خلقاً في الجنان جديداً فأنا هنا حيٌ وربي لم أزل وأعيش في كنف الإله سعيدا أنا في جنان الخلد حياً لم أمت قد صرت خلقاً في الجنان جديداً فأنا هنا حي وربي لم ازل واعيش في كنفل اله سعيدا واعيش في كنفل اله سعيدا مخلي الدمع والتمهيدا ان بناك المقبور ما تشهيدا ام ما كلا لا تقولي قد مضى والذي على درب الاسى مفقود ام ما هو خلي تنهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسامى فقودا أنا في سبيل الله مدت فيالها من فرحات حين ارتقيت صعودا ورعيت يا أم بين الجينان وكان لي مرصودا أنا في سبيل الله تفيا لها من فرحات حين ارتقيت صعودا ورأيت يا أمي بعيني مقعادي بين الجينان وكان لي مرصودا بين الجينان وكان لي مرصودا الله خل والتمهيدا إن ابناك المقبورة ما تشهيدا اماهو كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الاسى مفقودا اماهو خلي الدمع والتنهيدا ابننا كلما قبوره مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا كانت ملائكة الإله تزفون في موكيب كانوا عليه شهودا فوددت لو أحيى لأقتل في سبيل الله مرات أروا اموت كانت ملائكة الاله تزفون في موكب كانوا عليه شهودا فوددت لو احيا لاقتل في سبيل الله مرات اموت شهيدا مرات مرات اموت شهيدا كل مقبره ما أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أماه خل الدمع والتنهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبدا سيبقى عيدا لو تعلمين بما شرفت بنيليه لكتبتي من دمي المراق نشيدا لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبدا